الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معنا اليوم سؤال الرابع عشر من أسئلة الأجلبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح من فوزان فوزان حقا الله يقول السؤال السؤال من المعلوم أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى العلم الشرعي فهل هذا العلم هو حفظ الكتاب والسنة وهل يكفي العلم الذي يدرس في المدارس والجامعات للدعوة إلى الله أجاب الشيخ العلم وحفظ النصوص وفهم معانيها فلا يكفي حفظ النصوص فقط لا يكفي أن الإنسان يحفظ نصوص القرآن والأحاديث لا بد من معرفة معانيها الصحيحة إلى آخر ما أجاب به جزاه الله خير أنت مأمور في الدعوة إلى الله بأموره الأمر الأول الدعوة إلى الله بعلم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحكمة هي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الكتاب والسلم إذن لابد أن تدعو إلى الله بعلم هذا العلم عشان يكون نافع لا بد أن يكون عندك الآية أو الحديث وتعرف معناها وتؤدي وتبلغ الآية والحديث مع معناها الآية وحدها من غير أن يفهم معناها أو الحديث وحده من غير أن يفهم أن يقع في معنى المراد منه ما فائدة أنت حملت آية لا تفهمها ونقلتها قلتها لإنسان لا يفهمها أيضا هو بحاجة إلى فهم معناها إذن فالبلاغ الصحيح للعلم الصحيح أن تكون عندك الآية وعندك الحديث وتفهم معناها وتؤديها بلغطها ومعناها إما أن تحفظ الآية أو الحديث أو أن تحفظ مسألة شرعية وتنقلها وتؤديها بتليث هكذا تكون قد ما وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بله علم ولو آية توصل الآية لغيرك بمعناها هكذا يكون العلم نافعا لك ولغيرك أما الدعوة إلى الله بجهل فلا نفعلها فاقد الشيء لا يعطيه يدعو إلى ما أنت مأمور بدعوة, بدعوة الناس إلى التوحيد والسنة والضاعف وإلى تحذيرهم من الشرك والبدع والمعصي التي هي ضد الثلاثة أولا فإذا كنت أنت فاقد لهذه الأشياء لأن هذه هي المعاني النصوص الشرعية التي أريد أصلا من النصوص الشرعية فإذا أنت كنت فاقدا لهذه الأشياء للعلم بها كيف ستؤديها؟ فلذلك الدعوة بجاه نقص، فاقد الشيء لا يعطيه، تدعي إلى ماذا وأنت ليس إنك أم شيء. كدعوة جماعة التبليد هذا من الأشياء التي أخذت على جماعة التبليد طبعا هي عملهم من أوله إلى آخره مريم بالبدع لأنهم لا يهتمون بالحلم ولا يهتمون بالسنة حتى لو جلسوا في بعض مجالس الرياضي الصالحين التي يفعلونها يقولون هذه التبرك البرك فقط ليست التعلم ولا يحكمون بالعلم المهم عندهم والأصف الأصيل هو الخروج فقط خروج لماذا ولماذا ولمن تخرج فقط هكذا عندهم عبادة كيف أنت تروح تصلي ركعتين هم عندهم أنت تخرج ثلاثة بس عبادة مستقبل خروج ليس عبادة في ذاته الخروج هذا والدعوة إلى الله على العلماء وليس على جميع المسلمين هذا أوله إن هذا ما وجدنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الذين كرّوا خروجون ويتافرون ويقطعون المسافات من أجل إبلاغ الرسالة هم علماء إنهم عندهم علم يبلغون أما أنت جاهل فاقد الشيء تخرج لماذا ماذا تفعل هو يتعبد بهذا الخروج وهذه البدع جديدة والدليل أنهم يتعبدون بذلك أنهم يعينون ثلاثة أيام أربعين يوما ثم يستدلون على ذلك دين جديد شواه محمد بن إلياس وأنت واجبك أن تنظر ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه الصلاة والصحابة وتتبعه لأن نبيك هو محمد بن عبد الله المطالب الهاشم وليس محمد بن إلياس فتنظر طريقته بالدعوة إلى الله وتصير عليه هذا كهكذا تكون داعي من الله سبحانه وتعالى أما جماعة التبليغ هم مهم هو الخروج ودعوة الناس إلى حزب التبليغ بس المهم أن تخرج معهم مش مهم ماذا تفعل بعد ذلك في دينك لا توحيد لا سنة ولا شيء من هذه الأمور مهم وما الذي يدخلك الجنة أو يدخلك النار ليس التوحيد والشرك والسنة والبدعة والطاعة والمعصير هذا الذي يدخلك الجنة أو النار. فأنت مأمور للدعوة إلى الله بحكمة وموعظة حسنة أيضا سلوبك في طريقة الدعوة إلى الله موعظة حسنة كلمة طيبة رفق دين هذا هو أصل في الدعوة خصوصا في زماننا هذا وبنص عليه الشيخ مبازل حين الله الزماننا هذا يحتاج إلى دين رفض بالناس الناس قد أبعدت عنين الله كثيرا في هذا الزمن اشتغلت بدنياها والفتن عصفت بها من كل جانب فتن الشهوات وفتن الشبهات والإيمان في القلوب ضعف جدا حتى إن كثيرا من الناس إذا مرت بهم فتنة طلبتهم على عقاب هذا موجود وبكثرة فأنت بحاجة إلى أن تترفق بالناس وتلين لهم لا نقول لك تنزل عن الدين لا ارفق بهم ولين لهم إلى أن تجد الذي أمامك لا يريد الحق تجده صادا عن دين الله صاحب هوى، ميت أنت إذن تقلم من الرفق واللين إلى الشدة كما فعل موسى عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى إيش يقول لفرعون؟ يقول له قولاً ليل إبداء معه بالرفض والنهب. فلما فعل موسى ذلك، ووجد من فرعون الكِبر والعناء، قال له إني لا أظنك يا فرعون مخبوراً. هذه شد معه والله ضبعه الكلام. هذا التغريق والشدة تناسب. صاحب الهوى المعاند أما بداية والغالب على دعوتك يكون بالرفق واللين ورحمة الناس الفتن عظيم جبيرا والحق فقيل على نفوس الناس فلا تزيده ثقلا بإسلوبك وطريقتك ومعاملتك للناس كن رفيقا لينا عينا مع الناس رحيما بهم. كن من داخلك راغبا بالفعل أن يوفق الله هؤلاء العباد لطاعة الله وأن ينجو عند الله كما ينبغي. هذا ما أمر به. ولو كنت فضلا غنيبا القلب لنفض من حولك. اللين والرفق والحكمة في الدعوة أساسيات نجاح الدعاء. في النهاية أنت لا بد أن تتعلم قبل أن تسير في مسيرة الدعم تتعلم النصوص الشرعية بألفاظها ومعانيها وتتعلم أسلوب إيصالها للناس وهذا تستخدمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته ومن مجالستك للعلماء والتخلق بأخلاقهم وسليبهم في التعامل مع الناس الناس شاء طبع مختلفة وأشكال وألوان كل واحد يناسبه نوع من التعامل كي تتعلم هذه الأشياء تحتاج أن تتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجالس العلماء تتعلم منه لا تسئ الضب العالم إذا رأيت شيئا يخالف ما في عقلك بل تحسن الضب به ما دام الأمر فيه أتسع من اجتهاد وسلع ما أشكل عليك فبسؤالك هذا تزيد الشبه إذا بقيت عندك شبه وفي نفس الوقت تتعلم إذا كان الشيخ أهلاً لإحسان الظن به فواجب عليك إحسان الظن به كي تتعلم هو وتستفيد صلى الله لنا ولكم التوفيق وأكتفي بهذا القدر